طيب المتوافر ما رواه جماعة كثيرون يستحنون في العادة أن يتواطوا على الكذب واسندوه إلى جهة محدود شرحنا هذا طيب الأحاد ما سوى المتوافر ما سوى المتوافر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل لأحد فالذي رواه واحد يسمونه غريبا والذي رواه اثنان يسمونه عزيزا والذي رواه ثلاثة فأكثر ويمكن التوافر يسمونه مشهورا وربما ثمي مستبيضا ولا يقفأ أن أقربها إلى الصحة والمشهور، ثم العزيز ثم الغريب ولهذا حذر العلماء من الغرائب يعني من الحديث التي ينفرج بلواسة واحد إلا من عرف العدالة وتمام الضبط لكن غالب الغرائب من الغرائب غالب الغرائب من الغرائب فيجب التحرر وعدم التحرر لا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخلاف للقواعد والأصول الشرعية، فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره. الأحد تنقسم من حيث الرتبة، لا من حيث عدد الروات. انتبه، وإنما لن نذكر انقساماً عن حيث عدد الروات، لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح، هذا الكتاب قصود ثق. ولا يعنى بكثرة الرواية ولكن إنما يعنى بصحة المرور. إنما يعنى بصحة المرور وعدمه. طيب يقول من حيث الرسالة لا تقصى صحيح وحسن ورعي. صحيح وحسن ورعي. قد يشكل على طالب العلم. أنه قسم هنا إلى ثلاثة أحسام مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أحسام ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة طيب فالصحيح ما نقله عدل كان الضرط بسند متصل وخلى من الشذود والعل في القادة. هذا شرط الظليل ما رواه عدل ثمن العدل قال العلماء العدل من استقام في دينه ومرؤته من استقام في دينه ومرؤته فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات واستقامة الأمرؤة التخلي عن ما يخالف عادة الناس واخلاقهم وأذانهم تام الضبط يا هنا وصف الضبط وتمام الضبط فما هو الضبط الضبط أن يح يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظ ولا ينسى منه شيئا غالبا لا يمكن ان نقول ولا ينسى شيئا ابدا لانه ما من انسان الا وانسى لكن اذا كان غالبا يعني يحفظ لا ينسى فهذا هو تم الضبط والناس في هذا الباب ينقسمون الى اقسام كثيره لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء فمنهم من يغلب ضبطه على خطر ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه ومنهم من يتساوى في حق الأمراض الذي يغلب على على, على ضبطه نعم على حفظ ضبطه هذا ضابط فإن كان خطأه نادرا فهو شأن الضبط وإلا فخفيف الضبط والذي يغلب خطأه على حذبه مثل إذا حدد بعشر حديث لم نحفظ منها إلا ثلاث هذا خفيف الحفظ سجي الحف والذي استوى في الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدد بحديث أنسخ النص هذا أيضاً خير والخير لا يعتبر. الذي وَصَبَ مَنْ ترجح جانب بُصَوَابِه على جانب خطأه، ثم إن كان خطأه نابرا فهو تام الضبط، وإلا شقيف الضبط. طيب بسنة مستفدة بحيث يكون كل راوي تلقى عن الرواه عنه فإن لم يكن مستفداً، فلا يصير صحيح. ولو كانت الروايات سباقا لأن لابد من اتصال السنة فإذا روى الرقم واحد عن رقم سهيل الرقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة السنة متصل وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمقطع او ثلاثة عرقم خمسة فمن قبل طيب اذا كان السند مفتصلا فالحديث ليس بالفحيث اذا كان السند غير المفتصلا فالحديث ليس بالفحيث لماذا لاننا لا نتري عن هذا الساق الذي بين الراوي ومر وعنه فقد يكون مجهور. فقد يكون غير فئة وقد يكون زيئة الحفظ المهم قد يكون فيه غلط، لذا لا لا يكون الحديث صحيحا طيب إن جاء من طريق آخر مستفينا، نظرنا في هذا الطريق إذا كانت الرواية تم التمرين شروط قب قبول فهو مقبول. طيب وخل من ال من الشذوذ والعلة في قارع، إذا خلا من الشذوذ يعني. مخالفة اتقاط فإن خالف اتقاط فهو ليس الصحيح وإن كان الراوي عجلا تام الضبط والسند مستخدم لأن كونه يخالف اتقاط أو يخالف الأعزاء الصحيحة يدل على أنه لا أقل طيب والنصارة من باب أولى والفرق بين الشاب والمنكر أن الشاب يخالف الثقة من هو أرجح منه والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقة وإن أشد المنكر أشد إنا. طيب يقول ومن العلة القادمة إذا خلق لابد أن يخلق من العلة القادمة فإن كانت العلة غير قادحة مثل ما يقع كثير يختلف الرواق مثلا في قدر السمن في لون الشيء مثل اختلاقه في قدر السمن في قضية القلادة التي روا حديث الفضالة ابن عبيد كم من دينار نقول هذا لا يهم اختلف الرواق في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يرد وإن كان هذا علّة لا شك أن يتفاق رواس أحسن لكن إذا اختلفوا فنقول هذه علّة غير غير قادمة طيب إذا كانت علّة قادحة فالحديث ليس بصحيح وإن كان بسند متصل وارواسه ثقاث حفاظ مثل ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم رحها كانت سفر فرحها فعادل بالبعير عن عشر غنى والبقرة عن سبب هذا الحديث صحيح من حد السنة لكن فيه عدة قائمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يرحي سبع، يعني ما مر عليه عيد الأرح وهو مسافر أبداً، وإنما جاء هذا التعديل في غزوة من الغزوات، هذا رجل بعيد عن عشر والبقرة عن سبع، لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل من قيم، القيم. القيم ومعلوم أن البقرة إذا عبيل ١٩١ فالبقرة عن ثابت تقريبا لأن البقرة ثون البريد أما في الإجتاء عند الله عز وجل فإن البقرة هو الجنة عن أن عن ثابت فالمهم أن العلّة القادشة هذه توجب بضعف الحديث مهما كان ومنهما يطنطن به من يدعون إلى السفور حديث السنة ابن شعيب بكر رضي الله عنه أنهما أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثياب فصياب الرفقاق فقام وراءه فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيط لا يصر أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشهر له وكتير هذا الحديث رعيح من حديث السند لأن فيه أستعلتي أو أكثر. فيها الانقطاع، لأن خالد بن جريك الراوية بالحديثة عن عائشة لم لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود ولأن فيه راوية ضعيفة لكن فيه إلا قادش عيرا توجب أن يكون المثل منكرا ولأن أثناء بل أبي رضي الله عنهما كانت كبيرة كانت حين الهجرة ولا ثمان عشر سنة، فهل يعقل أن تجي وهي ذا وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب يقاصف البشرة؟ ها؟ يرى من ورائها الثدي والصدر والرذل والبطن وما وما تحت؟ هذا شيء مستحيل. لا يمكن أن تتقدم علاجه حير رسول عليه الصلاة والسلام الله فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن نستند صريح والرواسقات ففيه علة قادحة لأن مثله لا يمكن أن يستقيم. فهو منكر المثل وهذه النقطة عن الشذور والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس لا يلقون لها بالهم حتى من من الناس الذين يشهد لهم بالتاع. لأنهم علماء في الحديث تجدهم يغفرون عنه يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب المعتمدة وانا رئيس الى كانت من شخصان رحمه الله كلاما يراعف به حديثا سئل عنه قال ولم يكن في كتب الاصول الحديثية المعتمدة المعروفة مما يدل على ان الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها وان لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الى التي تلقاها الامة بقبول قال والحسن ما أنا قاله خفيف الضبط بسنة متصف والخل من الشدود والعلة القاضية إيش ما الفرق إذا بينه وبين الصحيح خفة الضبط الحسن وتمامه في إيش في الصحيح واضح؟ طيب نحن قلنا قبل قليل إن الناس بعثار الضبط ينقسموا إلى إيه ماهم ينقص من الناس في الضبط لا تتخشى لا من غلب جانب خطأه من غلب جانب خطأه ضبطه على حقه نعم والآخر من تساوى ضبطه فحقه نعم بالأخير من غلب جانب خطأه على حقه هذا الأخير هو سيئة ومن غلب جانب الثواب على خطأه فإنه ينقص من القسمين فتارف إن يكون خطأه نادرا فهذا كان الضبط وتارف يكون خطأه كثيرا لكن ليس أكثر من ثوابه فهذا خبيب الضبط نعم قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعذر الطرق ويسمى صحيحا لغير إذن جاءنا جياته الآن ما هم؟ الصحيح الغير فصال أن جاء صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيحهم لغيره طيب قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. الحسن إذا كان الرؤول غير عجل فالحديث طيب غير ضابط ضعيف أشتغل منقطع ضعيف فيه علة قادعة ضعيف فيه شدود ضعيف انخلى من شروق الصحيح وحسن قال ويصنع ويصل إلى درجة الحسن إذا تعجل طرقه على وجه نجبر بعضها بعضا الحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه نجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره نه من النظر في النصيحه الحمد ويصل الى درجه الحكم عندك نصائح لا انا اريد عندي ويصل الى درجه الصحيه يتعثر او يثمر صحي ضعيف كده الاول ويصل الى درجة الحسن والصواب طيب ايه صحره طيب الثاني قال ويصل الى درجة الحسن الصحيح اجل حد الحسن اذا تعدل طرقه لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا تخاف من مما إذا تعدد الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا فمثل حديث المسطور المسطور الذي لم تعلم عجالته ولا خسطه هذا لا يتبدو حديثه إلى درجة صحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مسطور فإذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواق مسطوره إذا جاء حديث من طرق متعددة فيها رواق مسطوره فإن الحديث لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد انفراك ضعيف ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه كذلك لو كان فيه الرواس سيء الشخص يعني حظهم ضعيف لكن تعدل الطريق الحديث نجعل هذا الحديث إيش حسنا لغيره لأن اجتماع هؤلاء على تخريج هذا الحديث وإن كان عطاء يدل على أن له أفضل أما إذا كان لا يجبر بعضها بعضا كما لو كانت الطرق كان كما لو كانت الطرق من يتهم بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضهم بعضا إذا كلهم مستهنين بوضع الحديث فإنهم لا ي... فإنه لا يزبر بعضهم لا يزبر بعضهم بعض أو كان رواب الحديث مبتدئة فروا حديثا يقوي بدعته هل نقبله؟ هل يصل إلى درجة العثم؟ لا لا لماذا؟ لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضهم بعض إذ أن كل واحد منهم يريد أن يقوي بذعته، لكن لو كان هؤلاء المتلاعب يرغون حديث لا يقوي بذعة واحد منهم، فإن هو ينجبر بعضهم ببعض. قالوا كل هذه الأقسام حجة سوى ضعيف، يعني سوى ضعيف الذي لم ينجبر بكثر القرون. فإن الضائف ليس بفج ولا يدور على استجاج به بل ولا يدور ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه حتى في باب الترغيب والترغيب وباب الفضائل والرذائل لا يمكن أن نذكر الحليث الضائف والراجح أنه لا يذكر الحليث الضائف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل أصل صحيح والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى رسول عليه الصلاة والسلام بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون أما أن يجزم فلا يدوث لأنه كيف نجزم بأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله وهو أن ينقل إلينا بثاند اقتقاق على كل حال الحديث الظاهي ليس بحجة بالاتفاق ولكن هل يذكر بفرائل الأعمال وأراضي الأعمال فجواب فيه قولان لعهد العلم القول الأول وجوب إبعاده مطلقا ذلك لا في الفضائل ولا في الردائف ولا في الاحكام والقول الثاني انه يجوز ان يذكر في الفضائل والردائف بشرط اداء الله بشروط ثلاث نهي شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والردائف وينتمن معنا ويحتاج ما الناقش في كل مسألة، نعم؟ لا يكون ضعفه شديدا، نعم؟ أن يكون لا أصل، نعم؟ هل عرفت صحت نفسك في البدلة قبل صرف الزكاة؟ هل عرفت؟ صحيح، فإن كان الضعف شديدا، حرم ديكه ولو في الفضائل والرذاع، وإلا ما في له أصل حرم ديكه أيضا، لا في الفضائل ولا في الرذاع. فإذا قال قائل مثل لنا قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربع وهو هل يرتر أو لا يرتر لأنه لا يكون نطع شديدا المهم إذا لم يبقى لهذا الشرف ذكر لأنك حريم الربع والتنفير منه له له لو جاء حديث ضعيف في عقوبة ثالث إطلاع الجماعة يرفض نعم لأن لا أصل لأن الأصل وجوصة الجماعة والتحذير من تركها أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث وهو كثير في كتب الوعظ كثير في كتب الوعظ يذكر حديث الظريفة ما لها أصل الشرط السابق لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الظريف منزل الحديث الصحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى عليه وعلى صحابه قال المهولف رحمه الله تعالى في العداء الحديث فالتحمل أفض الحديث عن الغيب والأداء إبلاغ الحديث إلى الغيب وللأداء يصيهم منها أولا حجثني لمن قرأ عليه الشيخ ثانيا أخضرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه هو على الشيخ ثالثا أخضرني إجازة أو أجازني لمن روا بالإجازة دون قراءة والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة رابعا عن وهي رواية الحديث بلغة عن وحكمه وحكمها الاستصال إلا من معروف بالتدريج فلا يحكم فيها بالاستصال إلا أي صلح بالتحديد هذا وللبحث بالحديث ورواته أنواع كثيرة في علم مطلق قتيم أجمع إليه اكتفاء إن شاء الله تعالى بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واقتراط والسلام على مدينة محمد وعلى آل و أصحاب أجمعين سبق لنا أن, أن أخبار الأحاق تنقسم من هذه الرتبة إلى ثلاثة أخسام إجمالا وإلى خمسة تصفير قال وكل هذه الأخسام حجة سوى الضعيف ثلاثة حجة لأن الضعيف لا يغلب على الظلم ولا يترجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحينئذ لا يكون سجع لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحنها لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة وهو عنه إلى تعجز الطرق صار الحديث حسنا لغيره فلا بأس نكر في الشواهد ونحنها ليكون معتبرا بي. ثم قال المؤلف صياغ العذاب قال الحديث تحمل وعذاء فالتحمل عقد الحديث عن الغير والعداء إبلاغ الحديث إلى الغير صح طيب نسبة التلميد إلى إلى الشيخ تحمل ونسبة الشيخ للتلميذ عذاء إذا فالعذاء من الشيخ للتلميذ والتحمل من التلميذ من التلميد ما؟ الأداء من من الشيخ إلى السلمير، والتحمل من السلمير عن الشيخ، من السلمير عن الشيخ. طيب؟ قال ول للأداء الصياح، للأداء الصياح، وكذلك للتحمل الصياح. التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ، وقد يكون عن قراءة على الشيخ. وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ المهم أنها لها صيعة والأداء له صيعة أيضا قال منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ طيب هل لها مرادق نعم مرادقها سمع لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث فتقول بهذا الاعتبار إيش حدثم وإذا قرأ فهو متكلم فتقول بهذا الاعتبار تمام الثانية أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ على هذا الوجه أو على هذا المعنى تكون مراجفة لقوله حدثني. وأما لمن قرأه على الشيخ فتكون مباينة لقول حدثني لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليه. وقال إن قول الراوي أخطرني يصفه أن تكون لمن قرأ إيش؟ على الشيخ فإذا قال قائل كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ لا لمن قرعه على الشيخ فما الجواب الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية ولكنه اصطلاح رحمك الله اصطلاح والمصطلح كله ايش كله اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح وهذا كما قال المحويون ان المبتدا هو الاسم المرفوع المبتدى به. بينما اللوعة العربية تقول المبتدا مبتدى به من اي شيء كان وقال النحيون إن الفاعل هو الاسم المرفوع السابق المسوط لعامل الفاعل هو الاسم المرفوع المسوط لعامل وعلى هذا فزيد قائم عند النحيين ليس بفاعل بينما فاعل اللعنة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا وجه جقال النحيون أم لا فالمهم إذن إذا قال إذا قال قائل ما بعلو أن مس المصطلح يقولون في أخبرني لمن قرأه الشيخ أفلس في هذا تغيير لللغة العربية فالجواب أن هذا من باب في في الصلاح ولا مساحة فيه ونغير هذا تصرف الحوين في صلحا في الأفاضل في صلاح وراءه ثالثا أخبرني إجادة او اجازلي لمن روى بالاجازة دون القراءة نعم احيان يقول راوي اجازني او اجازلي او اخبرني اجازة او ما استهدأ هذا لمن روا بالاجازة وهي اي اجازة اذنه للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءة يعني أن الشيخ يقول للسلمين قد أجلت لك أن تروي عني جميع مرويات أو أن تروي عني صحيح البخاري الذي كتبه بخط أو الذي كتبه وصححته أو ما أشفى ذلك مثلني هذه إجازة ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب، كثر الطلاب، صار المحدث يكون عنده إلى ألف واحد مستمع، كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة كلهم حديث الله سواه؟ هذا صعب، فأخذوا يتحدثون بطريق إيش؟ بطريقة الإجازة. يقول مثل يا أيها السلامين إني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري وقد أجدت لكم أن تروا عني البخاري الذي كتبه فلان لابد أن يقيد لأنه لو قال أجدت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يقصب باليب صار في هذا إشكاء ما هو الاشتاب ان يرهو عن هذا الشيخ البخاري مقصوبا على وشي الخطأ لأنه ليس كل من كتب البخاري عجب اشتابته فلابد أن يقيد الشيخ الاشتابة بشيء معين لأن لا يحصل على اختلاف طيب الاشتابة أهم أنها مرض علينا نفس المصطلح أنها أنواع أولا قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجادله له والمجادله نعم قال الراضع عن وهي رواية الح الحريص لقبي عن عن عن وأنن عن عن وأنن عن عن رواية لق عن عن أن. أنن أن. أن. قلقت أن الآن أنا يقول عن فلان أنا أحدثكم عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة أو مرسلة يعني منطفئة قال المؤلث وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس فلا يحكم فيها بالاستصالي إلا أن صريح بالتحديث. إذا قال راوٍ عن شيخ عن فلان فالحديث متصل إلا إذا كان هذا معروفا في التدريس فإنه يحكم لا يحكم بالاستصالي. مثل من؟ مثل قتالة أبو الزبي نعم أعطيها العوبي كثيرا منها, منها فهؤلاء من المللسون إذا فرحوا بالتحديث حمل حديثهم عن الانتطاع وإلا يحمل على الانتطاع لكن قد يكون بعض المجلسين مدلساً إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عن مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحي فإن رواسه تحمل على الاتصال بجليل أن الشيخين روايا روايا بها وهما لا يرون الحديث إلا متصف فإذا جاء الحديث من مدلس للقص عن فحكمه إيش الانقطاع الانقطاع إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال حجثني فإنه إذا قال حجثني ووثقه فحكمه الاتصال والصحة ثم قال هذا والبحث في الحديث ورواه عنوان كثيرة في علم المصلح وفيما عشرنا إليه فإن شاء الله تعالى ثم قال الإجماع الإجماع لغة العزم والاتفاق يعني يطلق على العزم ولطلق على الاتفاق فيقال أجمع القوم على كذا أي عزموا عليه أو اتفقوا عليه قال الله فعلا فأجمعوا أمركم وشركائكم أي اعزموا أمركم واجمعوا شركائكم ولهذا وهي جملة محررة. لو قال لو قال قائل: ما محل شركاءكم يا الأعراب؟ ما هو الجمل المحتوب؟ مش التقدير؟ واجماع شركاء. ولا يصح أن يكون محتوب على أمركم لأن الشركاء لا يلزمه وإنما يجمعون والعاية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شرفاء طيب في اللغة العزم والاكتفاق في الشرق صلاحا اكتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي انتظر التعليف أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه مجتهدي اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي النقطه الثانيه الثالثه اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد النبي صلى الله وسلم على حكم شرعي تمام عيسى زين. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولم ولو من واحد فلا ينعبد معه الاجمال <تصفيق> نحن نقول اتفاق من سيد الأمة فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا اجمال ولا فيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم وتؤف فإن خلافه معتبر وقونا ولم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخصي مال الإجماع وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفضل عباد الله فإن الإجماع ينقف ولكن قوله خلاف ما عليه كنهور على العلم أهل لم يقولون إذا وجد الخلاف ولو من واحد فلا إجماع لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الثوائف حيث لا يعتبرون إجماعا مثل يرى بعض, بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر ويقول إن الأمة سجنة ويحكم بإجمائها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم فمثل عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافه إذاق أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم، فالفاء فاء فاجماع الفقهاء حدة ملزمة، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن قول الظاهرة لا لا يخرم الإجماع إذا كان مخالفا لهم، لأن الظاهرة لا شك أن مذهبهم صحيح، وإن كان عندهم خطأ كذيب. لكن خطأهم لا يرد لا يجب رد قوله مطلق. فلهم أقوال صحيحه واضحة ل النصوص والصواب معهم فيها فالصواب أن أن قولي هذا الظاهر أنه معصبة وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع. كما أن الصحيح أن قول الرجل برة لي لا يخدم الإجماع في الآن يخدم الإجماع وأنه إذا وجد خلاف ولهم واحد ممن يعتبر قوله فالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة طيب وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر أساقهم ولا خلافهم أما العوام واضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا والأصل لماذا لأنه عام عام ليس عنده علم فلو قال القائل أجمع العلماء على ثلاثة شرط صياح لا صاحب الدكان فلان مخالف في هذا صاحب الدكان ماذا علم يا سبحانك هو المخالف للجماعة ليش لأنه عام عام لا أعتبر قوله والعوام يسمونه يسموها الناس حوام حوام الأرض اللي كثر النساء فالعامي لا عبرته بإجماعه ولا بب بواف لاعبرته بوثائق ولا خلاف نقول أجماعته وافقهم أو انفراده قل كمطوع المقل ما لي مشكلة المقل أيضا قوته لا تفر في الإجماع ولا في السلام لأن المقلد نسخة نسخة نسخة كتاب من مقلده نسخة كتاب بدل ما تقرأ ذات المستقنع يكون المقلد لموسرح الجاو المقلد لموسرح الجاو نقول هو نسخة من ذات المستقنع ليس عنده رأي ولا اجتهاب ولا تتذبع الأدلة فهو لا ليس لا يعتبر، ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء، على المقلد ليس من العلماء، ولكن يجد أن لا نهزم الحقيقة، فالمقلد خير من العلم، لأن المقلد أسبع عالما من علماء المسلمين. والجاهل لا يتبع إلا هو نفسه لا يعلم فلا ننكر التقليد مطلقا وندم مطلقا فلنقول إن التقليد عند الضرورة واجب لأن الله يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا المقلد الذي ليس عنده أداف للإجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه وهذا فرض هذا فرص ماذا يعمل وهذا القول الذي أشرته إليه هو القول الراشي أن التقييد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميت لا يجوز إلا عند عدم المذكار والقائل بالذليل كآكل المذكار يأكل طيبا والمقلد كآكل الميت يجوز أن يقلد عند الضروح وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا هذا الذكر متى إن كنتم لا تعلمون أما إن كنتم تعلمون فلا تسر أنت مخاطب أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم طيب؟ يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر حجة لو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلا هل يعتبر لا المعتبر إجماع هذه الأمة وإلا لقلنا إن النصارى مجمع على أنظهار الثلاث وإن كان فيه خلاف عندهم لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا لا نعتبر إجماعهم ولا خلاف ما أي فالك هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحوة أو أي اقتراح حول التسجيل وجزاكم الله خيرا مع كشيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيدة ساتف رقم 364880 صندوق البريد رقمه ال وخمسمائة